قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما, وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما القوم سحروا أعين الناس سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم واوحينا الى موسى ان الق عصاك فإذ هي تلقف ما يأفكون فوقع فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون, فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون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 في المدينة لتخرجوا لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لا أصلب أنكم قالوا إننا إلى ربنا مقلوبون وما تنقم منا الا ان امننا بايات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علينا صبرا ربنا أفرغ علينا صبرا ربنا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 قال سنقتل ابناءهم ونستحي نساءهم واننا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من ما شاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا.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 من فريق جوال الخير